وَكَتَبْنَا لَهُ فِي لَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامُرْ قَوْمَكَ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سأريكم دار الفاسقين سأصرف عناياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يَرَوُ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَخِذُهُ سَبِيلًا وَإِنَّ يَرَوُ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا سَبِيلًا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الداخلة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون تخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأونهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا رب بنا ويعف لنا لنكون من الخاسرين ولم ما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال بي سمى خلف توموني من بعد يا أعد التوم أمر ربكم.